الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا Rubban ofirli, wal waldey, wall muminin, yama yuqumul hisab.